بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك لعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا والذي أخرج المرعى فجعلوا غذاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتْ ذِكْرًا سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُ وذشقى الَّذِي يصل النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمَى توفيها ولا يحيى نا هذا في الصحف لوله صحف إبراهيم وموسى.